بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زب عليه ورتب القرآن ترتيلا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 عليكم رسول شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعصاف فرعون رسول فأخذ ماه أخذه فكيف تتقون إن كفرتم يوم يزعل الولد نشيبا السماء فطروا به كان وَأَذُوهُ مَفْعُولَ إِنَّهَا هَذِهِ تَالْكِرَةٌ فَمَا شَاءَتْ أخذ إلى ربه سبيله إن ربك يعلم أنك تقوم أذنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين ماك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون منه فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضاً حسناً.